ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء مِنْ خِطَابَةِ نِسَاءٍ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ أَلَمْ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ نِكَاحٍ حَتَّىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ وما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا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 الذيذنَ يتَوثَّوونَ مِنكُم وَيذَرونَ أَزْواجَ وَصَةَ لزْواجِ وَصَةَ لأَزْواجِ م تَعَن إى الحَوولِ غَييرَ إخجَ فإنْ خَرَجَنَ فَل جُنَا حلَكُم فيِي مَا فَعَنَ فيِي أَفُسِين فَلَا جُنَا حَلَكُم فيِي مَا فَنَ فيِيأَنفُسِهَِّ م واللهَّهُ أَزيز حَكين وَنِمُقَ قاتِ مَتَ بالِالمَعُوفِي حًَّا على المُتَّقين كَذلِكَ يُبَين الله لَم كَذَلِكَ يُبَ اللههُ لكم آياتِ عََّكُمْ تَعقِلُ